سیند ملکن بتلی فجعلناه سميعا بصيرا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 أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ الشَّرُّ مُسْتَطِيرًا ویو تو ملبی مسکینوں ورتی مؤثی رن من تعملی دن کم جل شر نو نَخَافُ یو من بوسوں کم تری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 لا يرون فيها شمسا ولا زمريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب, وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا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 آليهم ثياب سندس الخضر واستبرق وحل اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طورا ان هذا كان لكم جزاء ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيك مشكورا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 ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره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 وو مین آدوں مدا گریم